ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أصَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُنِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَأَنْفَجَ جَاءَ ظُلْمَ وَزُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَفَتْ بِهَا فَهِيَ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلَ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 فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن كُنْتَ سَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَرَّنَاهُ وَدَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ يَوْمَ ثُبُورٍ وَاحِدًا وَدَعَوْتُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كان لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله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 ولكنما اعتهم وآباهم حسان نس الذكر وكانوا قوما بدرا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم من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 وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مثيلا ويوم تشقاق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 لَمْ قَدْ أَوْقَنَ لَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۘۘۘۘۘۘۘۘۘ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَسَلْنَاهُ تَرْسِيلا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِذَا جَهَنَّمُ أُولَئِكَ اِكْشَرُوا مَا كَانُوا وَضَلُّوا سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا ذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَلَّبَ الرُّسُلَ أُغْرِقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْثَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا نَّضَرًا بِنا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَفَرَّنَا تَدْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نشورا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَضَيْنَاهُ إِلَىٰ وَجْهِهِ قَضَاءً وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ الذي بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ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 سَيَاسِفُهُمْ حَسَنًا وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى الله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 صان دينا فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فلقد كذبتم فسوف يكون نزاما